والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وقت الخرّاصون الذين هم في غمرة سهون يسألون أيّان يوم الدين يومهم عن النار يومهم عن النار لوقوا فتنتكم هذا الذي هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنكم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحال هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون أعطِ إنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا مِثْلَ مَا أنْكُمْ تَعْطِقُونَ أَلَّتَأَكَّ حَدِيثُ ضِيفِ إبراهيمَ المُكرَمينِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سلاماً سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَامُوا كَرُونَ فَرَاقَ إلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بعجل سميع قربو إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن نبشرك بغلا من عليم فبشروه بغلا من عليم وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صفة فصكت وجهها وقالت فقالت عجوز نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قَالَ فَمَا خَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا ما كان فينا من المؤمنين فما وجدنا فينا غير بيت من المسلمين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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تدر من شيء إن أتت عليه إلا إلا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 مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب فَلَا فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.